تعاتبني نفسي عندما صليت بالناس صلاة الخسوف وقد نبهت على المصلين وأكثرهم كبار السن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقرأ نحو سورة البقرة فقرأته سورة طه والأنبياء والرحمن والوقع فهل ما فعلته يعد من سوء فقهي بأنني أطلت على كبار السن في ذلك أن بأن من منهم من يقول أنني لم أسامحك لا انت ما أسأت لأن هذه الصلاة ليست واجبة هذه الصلاة ليست واجبة لكنها صلاة مندوبة فإذا كان الرجل كبير السن لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة فليس عليه ولا عليك شيء فأنت عندما قلت أن هذه الصلاة الأصل فيها الطول لأن صلاة الكسوف أو الخسوف تصلى حتى ينجلي الخسوف أو الكسوف يعني لو الظل مثلا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا أربعة المفروض ان هو الامام يبقى شايف القمر هذا الاصل ان هو يبقى شايف القمر ويخلص صلاته على انتهاء الحاله التي عليها القمر او عليها الشمس فهذا هو الاصل انما هي مش حكايه صلاه رجعتله نعرض ولسه بشوف شغال ويبقى اسمنا صلنا كسوف لا الاصل فيها انها تصلى حتى ينجلي حتى ينجلي فاللي انت فعلته هو السنه وأما من قال لك لا اسامحك فهذا لا يعتبر بقوله هذا لا يعتبر بقوله لأنها ليست صلاة